والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وأوكس كفر كرين وتكليب بآيات مكرين يعني بورنا كرين وأف آيات حيت منا وبوريبناي ناي درخستن دراو أولئك أصحاب النار أتتها فالت أجرين هم فيها خالدون هر هرد من الت أجري دا بيت مخي شجراش